فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء غاء الفتنه وبت غاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به.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 إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إن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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وَأَنفِتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امراه عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وَهُوَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِأَحْيَاءِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِأَحْيَاءٍ مُصَدِّقَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدُهُ حَصُورًا وَنَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 إذ قالت الملاكَ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين.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 وَسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إلَاهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِمْتَوْلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا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 وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِعَ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتَائِبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ قُلِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف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 كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذْ غَدَمْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَلِيُّمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِيرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجننه وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس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 هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ يَرْدُوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في او كانوا ظلموا كانوا عندنا ما ماتوا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 لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ وَلَئِن مُتُمْ أَوْقَطِ الْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ دِمْتَ لَهُنَّ وَلَوْكُمْ تَفَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضَّوْا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُنَّ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَٰلِكَ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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأُذُوهُ فِي سَبيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ والله عندهم حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد